بِسمِ الل يِ الرحْمَانِ الرحيِيم حامِيم تَزيل مِنَ الرَّحْمَانِ الروحيم كِتابُ فُ الصِلَ آياتُهُ قُرآانَ رَبَ لِِقَم يلَون بَشيرَ وَنَذيرًا فَأَرَضَ أَكثَرُهُم فَهُم لا يسمعون.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 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيْهِا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ سبع فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ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 وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى لِذمَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهم سَمْعُهُمْ وَأَدَصَابُهُم وَجُلودُهُم بِمَا كانَوا يَعمللون وَقالوا لِجُلودِهِمْ لِم شَهِكْتُمْ عَلَنَا قال أَ طَقََ اللَّهُ الذي أَ طَقكُ شَيْئِ وَهُو خَلَقَقُمْ أَوْ وَلَ مَضْواتِ وَإلَيْهِ ترجعون.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 ذَلِكَ جَزَ أُأَعْدَ إِلَّه النَّارُلَهُم فِي هََُ الْخُلْدِ جَز أَم بِمَا كانَوا بآياتنَا يجحَدُون وَقَا الذيينَ كَفَرُوا رَبَّناَ أَرنََّذنِ أَبَلَّناَا مِنَ الجِّ وَالْإِنسِ نَ جَعَنهُماَا تَ تحتَْ أَقد مِنَا لَكُونَ مِنَ الأسفَلين.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 نَحْنُ أَْلِييااءُكُمْ فيِي الحيةِ دنُنْيياَا وَفِيآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيم أَمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدعون نُزُلَم مِنْ غَفُودِ الرحيِيم أَحْسَنُ قَولَم مِمن دَعَ إلَى اللهَِّ وَعمِلَ صَالِحَ وَقَالَ إَّنيِي مِنَ الْ 121. Álvaşı Nilə idfəع birləti həyyə –– Leonard hay Celtə paha bisə cəmbət sitəndə Owkat! – Wəlla – Azərəmətlərik pusəmidacaq Səhər illə dhu hədim edə – Azərəməllərmə tənda səşəndəd dotted edirə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 İnnə eləzən kəfərəu bilədək rəmə jəəəəm, vəənə hələ kətəbun əziz. La yəətiəhə elbاطl min bəyin yədiyəhə vəla min qəlfəhə tənzilun min haqəyəm həməyid. Ma yuqal ləkə illə ma qəd qiləl rəsul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 وَمَا تَخْرُجُ مِنْ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كانوا يدعون مِنْ قَبْلُ وَظَنَّ وما لهم من محيص لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فييئوس قنوط وَلَئِنْ أَدْقَنَّاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لا يَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِلْعَذَابِ لَشَدِيدٌ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دعاء عريض. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ به من أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أنه على كل شيء شهيد ألا في مِرية من À إهُ வி كل